Bismillahirrahmanirrahim Alif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 كل في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبل لكم، ليبل لكم أيكم أحسن عمل، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.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 أم يقولون أفترى قل فأتوا بعشر سورٍ مثله مفتريات وادعو من استطعت من دون الله وادعو من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيب لكم فعلم أنما انزل بعلم الله وألا إله إلا هو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 أفمن كان على بينة من ربه ويتله شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة هؤلاء كي يؤمنوا به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مُوَعِدُهُ فَلَا تَكُفِي مِرْيَةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح بنه وكان في معزلي يا بني يركم عنا يا بني يركم عنا ولا تكم ع الكافرين قال سأوى إلى جبني عصمني من الماء قال لا عصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْبَغِيضِ وَحَالٌ مِنْهُمْ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ يا بني يرك يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عصمة اليوم من أمر الله إلا من الرحيم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 وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عذابٌ غير مردودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُطْنِ سِئِ أَبِيهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذرَعُ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ قال يا قوم هؤلاء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 وأخنات الذين ظلموا الصيحه فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينا كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين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 فَمَا أغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَا جَاءَ بِأَمْرِ رَبِّكَ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 خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّ لَمُوَفُّهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُورٍ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 فاستقِم كما أمرت وما تاب معك ولا تطعو إنه بما تعملون بصير ولا تركنو إلى الذين ظلموا فتمسّكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء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 وَكُلًا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَتَ بِهِ فؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ